اننكم لا تشهدون ان مع الله الهه اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون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 ومن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا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 119. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 110. ومنهم من يستمع إليه জাল না পড়ু বিহীন কি بِهَا নিু إِذَا ইজ চুজ দি إلا وهم ينهون عنه ইন্দ عنه কু يهلكون কু ন فَسَهُمْ وَمَا يَشْعُرون ولَوْ تَرَانَ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا, فقالوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ